و َ إ ِ ن ت ُ ب ْ ز ُ و ا ما َ في ِ انفسكم َِ و ْ تهقوه ُ يحاسبكم َُِ به ِِ الله َِ وَإِنْ

Or you.

はい

لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في ا ل س م ا ء

و ي غ ف ر لمن يشاء ويعذب من يشاء

Uh,

OOOOOOH